لَمَّا تَذَكَّرُونَ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّكَ كُنَّا ظَالِمِينَ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 قال فبما أقويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمالهم لا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لننتبعك منهم لاملا ان نجهنم لأملأ ان جهنما منكم اجمعين ويا اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره ولا تضربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وراءهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من ال قالين وقسمهما اني لكما منل ان صحينا فدلناهما بغرور فلما ذاقا الشجره بدت لهما سوئاتهما وطفقا يخصفان عليه لامر ورق الجنه وناداهما ربكما الم اننهكما عن تلك الشجره وقل لكما ان الشيطان لكما عدو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 ولكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستخرون ساعه ولا يستقدمون يا بني ادم اما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي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 قالوا ضلوا عنا قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين قال دخلوا في امم قد دخلت من قبركم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه لعنت اختها حتى الى الدار كانوا فيها جميعا قالت اخرىهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا قالت اخرىهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من ال ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب لما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا باياتنا واستكبر عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه ولا يدخلون الجنه حتى يرج الجمل في سن من الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم ممهد ومن فوقهم غواش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 ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فااذن مؤذن بينهم ان لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون ها عوجا وهم بالاخره كافرون وبينهما حجاب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 وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ وَدَخَلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ اَوْ مِنْ مَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَلْيَوْمَ نُنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا قَالَ يَوْمَهُمُ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ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 للعالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين هُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا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 اني اخاف عليكم على يوم عظيم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 قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفهه واننا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفهه ولكنني رسول من رب العالمين مذلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين اوعدتكم ان جاءاكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكر اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه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 جاءتنا بلا تعيدنا ان كنتم من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم اباؤكم ما نزل ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضيفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من الرب قالوا ان بما ارسل به مؤمنون قال الذين استكبروا ان بالذي ادنت به كافرون فعقروا الناقه وعاتوا عن امر ربهم ما قالوا يا صالح اتنا بما تعيدنا ان كنت وَقَالُوا يَا صَالِحُ آتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَخَلَتْ صُورُ الرَّجْفَةِ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ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 الانتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون فانجيناه واهله الا المراه كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبه المجرمين والى من انا اخاهم شعيبا قال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 لها وجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثرتكم انظروا كيف كان عاقبه المفسدين وان كانت طائفه منكم امنوا بالذي ارسلت به وطائفه لم يؤمنوا فاصبروا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 فَتَوَلَّى عَنْهُمْ قَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ اديت ونصحت لكم ونصحت لكم فكيف اساء على قوم كافرين وما ارسلنا في قريه من نبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفا وطال قدم الساء ابان الله وسبح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 فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اولم يسدل الذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء واصابناهم بذنوبهم ونغضب على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القران قص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات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 شاخر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون قالوا ارجِه واخاه وامرسل في المدان إِنَّ حَاشِرٍ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاخِرٍ عَلِيمٌ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِي الْعَيْنِ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنًا الناس واسترهبوهم وجاءوا بصحن عظيم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 لكي العون آمنتم به قبل ان اذن لكم انها دار مكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لو قطعنا ايديكم او رجلكم من خلاف ثم لو صلبناكم اجلين قالوا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَدَرُّ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَدْرَكُوا آلِهَتَكَ قَالَ سَنَقْتُلُ أَبْنَاءَهُم مَّنِ اسْتَحْيَىٰ نِسَاءَهُمْ إِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين قالوا اوزينا من طلب ان تاتي لا ومن بعد ما اجتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقُصُّ مِنْ السَّنَوَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَرُونَ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّ لِطَائِرِهِمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَّا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 فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين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 جَاوَزْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَرُّونَ مَا هُمْ فِيهِ وَعَاطِلُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّرَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 الجبل فين استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكيا وخر موسى صايقا فلما افاق قال سبحانك تثبت اليك وانا اول المؤمنين قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَكَتَبَ لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ نُوْعِذَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ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 اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في ايديهم راوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويرسل لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى الى قومه غبانا اسفا قال بيئس ما خلفتموني من بعدي قال بيئس ما خلفتموني من بعد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 ينتحد العجل سينالهم غضب من ربهم ذلته في الحياه الدنيا وكذلك نجز المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم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 إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاصل لنا وارحمنا وانت خير الغافرين اكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انهدنا اليك قال عذابي أصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون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 ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعززوه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك اولئك هم المفلحون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 اَلهُم عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْلَعًا إِذْ تَأْتيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْلَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَاعِظُونَ قَوْمَ لَّئِنَ اللَّهُ مُهْلِكُكُمْ أَوْ مُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مُعذِّرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا يُذَّكَّرُونَ لَهُمْ أَن جَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ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 وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فحلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتي معرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ فَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَإِذne طَغَى الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ بُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتيناكم بِقُوَّةٍ وَالْكُرَةَ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ لِابْنِ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا شَجِيعًا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكْتُ أَبَائَنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ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 وَلَقَدْ رَأَيْنَا لِجَهَنَّمَ مَكَثِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَسْطِيعُونَ بها, بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ اسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْرُوهُ بِهَا وَلَرُّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ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 هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا الْمَوَدَّةَ وَالرَّحْمَةَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ فَلَمَّا تَرَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا سَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَسْقَتْهُ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَلَمَّا آتَاهُ مَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُهُ فَتَعالى الله عَمَّا يُشْرِكُونَ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 الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون اليك وهم لا ينصرون خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الظالمين الجاهرين وان ما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعن بالله انه سميع عليم ان الذين اتقوا الىنا المستنطاق فَمِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ بَصُرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّثِ مَا لَا يَضَرُّونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا لَتَبَيَّنَتْهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا مَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ مَهْدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا اسْتَغْفِرُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاكْرَبُ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ